واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم نجعل لكم موعدا بل زعمتم ان لن ندع على لكم فوعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ووضع الكتاب فترى المجرمين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 ادَم سَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَتَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ وَهُمْ لَكُم عَدُوٌّ الظَّالِمِينَ بَدَلًا سَرِ فِي وادِي مِينَادَنَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْضِّلِّينَ عِبَدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ وَيَوْمَ يَقُومُ ادعو شركاء الذين دعوتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا